وتصرفاته وجميع أحواله لا غنى له عن خالقه ومولاه إذ هو عونه ومعتمده ومبتغاه والعبد الرباني عابد متأله ومخبت منكسر لله جل في علاه لذا فكلما قويت صلة العبد بربه وكان دائما الطاعة لله هدي طريقه وألهم رشده وقويت عزيمته وازداد قوة إلى قوته واشتد صلابة في الدين فهذا نبي الله هود عليه السلام يقول لقومه مرشداء ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قوله ويزدكم قوة إلى قوتكم فإنهم كانوا من أقوى الناس ولهذا قالوا من أشد منا قوة فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم ويستفاد من الآية أن الاستغفار مع الإقلاع عن الذنب سبب للخصب والنماء وكثرة الرزق وزيادة العزة والمنعة قال ابن كثير رحمه الله ومن اتصف بهذه الصفة أي الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته ولما سألت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم خادما وجهها وزوجها عليا بقوله ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبِّرَا أربعًا وثلاثين فهو خيرٌ لكما من خادم رواه البخاري من حديث عليٍ رضي الله عنه فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى أن ذكر الله يقوِّل أبدان ويحصل لا بسبب هذا الذكر الذي علَّمها قوَّة فتقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم قال ابن حجر رحمه الله ويستفاد من قوله ألا أدلكما على خير مما سألتما أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها معاشر المسلمين لقد فطن أولياء الله وتيقنوا أن ذكرهم لله هو قوتهم وأن حاجة أرواحهم للغذاء أحوج من حاجة أجسادهم بل إن المادة التي تستمد منها أبدانهم قواها هي زاد أرواحهم فقلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكر الله دائما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صل الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب لزوم موضع صلاة الصبح للذكر والدعاء إلى طلوع الشمس لأن ذلك الوقت وقت لا يصلى فيه وهو بعد صلاة مشهودة وأشغال اليوم بعد لم تأت فيقع الذكر والدعاء على فراغ قلب وحضور فهم فيرتجى فيه قبول الدعاء وسماع الأذكار وعن الوليد بن مسلم رحمه الله قال رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في الدين فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه وقال ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله وحضرته مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي تُرَى من اعتاد هذا العمل يبدأ يومه ذاكراً لله منطرحاً بين يدي مولاه ذلةً وخضوعاً ورغبةً ورجاءاً كيف يكون سائر يومه وكيف يكون نشاطه وحاله وقد علم أن الذكر يُقوِّل قلب والبدن وما بالكم إذا كان الذكر مما يجمع فيه العبد بين الذكر القولي والذكر البدني كصلاة الليل تجمع الذكرين بل تجمع كثيرا من الأذكار القرآن الكريم والأدعية وتعظيم الله كل هذه الأمور ولا شك تزيد العبد قوة بدنية وقوة معنوية وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم الحرص على قيام الليل فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه إن هذه العبادة تغذِّ الروح وتقوِّ النفس وتربِّ الإرادة فلا عجب أن يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يواجهه من الشدائد والصعاب في سبيل الله وما يلقاه من الفتن والأذى فيدافع كيد العدو قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي توكل على الله خالقك فإنه كافيك وناصرك عليهم فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ صلى والصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى أُتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ومن تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ضرب له العبد الصالح والنبي المصطفى داود عليه السلام مثلا في قوة العبادة فقال عز من قائل اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب قال السعدي رحمه الله من الفوائد والحكم في قصة داود أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته قوة القلب والبدن فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهم وعدم القوة وإن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس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 قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب قال ابن القيم رحمه الله قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساة ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه والذكر عباد الله عمدة العبادات وأيسرها على المؤمن فلا غر أن يُكثر العبد منه امتِثالًا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا قال ابن عطية رحمه الله وجعل تعالى ذلك دون حد ولا تقدير لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه أيها المسلمون إن للقلب غذاءً يجب أن يتغذَّى به حتى يبقى قويا وغذاء القلب هو الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح وعلى قدر ما يحقق العبد من ذلك يكون في قلبه من القوة والثبات على الحق إن الحياة الحقيقية هي حياة القلب وحياة القلب لا تتم إلا بالعمل بما يرضي الله تعالى فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري إن القلب متى ما اتصل بالله وأناب إليه حصل له من الغذاء والنعيم ما لا يخطر بالبال ومتى غفل العبد عن ربه وأعرب عن طاعته فإنه سيموت قلبه ولذا فلا يجد المرء راحة قلبه ولا صلاح باله ولا انشراح صدره إلا في طاعة الله فهذه العبادات والقربات التي يقوم بها العبد من شأنها بإذن الله أن تحقق الإطمئنان وتورث الصبر والثبات وتزيل الهموم وتذهب الاكتئاب وتمنع الإحباط وتخلص من الضيق الذي يشعر به العبد نتيجة مصائب الدنيا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله من أقبل عليه تلقاه ومن اعتصم به نجاه ومن لاذ بحماه وقاه ومن فوض أمره إليه هداه أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وفق من شاء من عباده لهداه وأشهد أن محمد عبده ورسوله ومصطفاه أعظم الناس صلة بمولاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله من أعظم ثمار الإيمان الصلة بالله والافتقار إليه والإقبال عليه والاستئناس به وتحقيق العبودية له في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وقوة الصلة بالله تجعل المؤمن طائعا لله عاملا بأوامره مستقيماً على شرعه ومن كان كذلك فجزاؤه الحياة الطيبة التي وعدها الله المؤمنين قال تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن التعلق بالله وحسن الصلة به يربي في صاحبه العمل ويجعله يحاسب نفسه على الصغير والكبير ويستشعر مراقبة الخالق قبل محاسبة الخلق وصاحب الصلة بالله مقبل على فعل الخير ساعٍ إليه حريصٌ على ألا يفوته شيءٌ مما ينفعه ويحزن ويتحسر على ما فاته من زاد إيمانيٍ عظيم كان يحصله وقت نشاطه وقوته أيها الإخوة من حفظ جوارحه عن محارم الله زاده الله قوة إلى قوته ومتعه بها وهذا مطلب كل مؤمن فمن دعائه صلى الله عليه وسلم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا والتمتع بالسمع والبصر إبقاؤهما صحيحين إلى الموت فيكون معنا هذا الدعاء اجعلنا متمتعين ومنتفعين بأسماعنا وأبصارنا وسائر قوانا من الحواس الظاهرة والباطنة وكل أعضائنا البدنية بأن نستعملها في طاعتك مدة حياتنا وحتى نموت ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه بسمعه وبصره وحواسه وأعضائه وحوله وقوته وعقله ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا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 اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الكفر والكافرين وانصُر عبادك الموحدين ودمِّر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمِنَّا في الأوطان والدور وأصلِح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحمات الحدود اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا ربنا جعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك مخبتين أواهين منيبين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وأذى المؤذين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعلنا هداة مهتدين على صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين